لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عليماً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 عفو عن سوء فإن الله كان عفوها قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويجيدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفسقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر يُرِيدُونَ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَهُمَا ذَلِكَ سَبِيلًا وَيَقُولُونَ رُبُّنَا فِيهِ بِعَضْوٍ وَهُمْ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَهُمَا ذَلِكَ سبيلا. أَلاَ إِلَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا أَنَاكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا والَّذينَ آممَنُوا بِلهِ وَرُسُ لِهِ وَلَ يفَِّقُوبَينَ أَحَذٍ مِنهُم أُلَ آئِكَ سَوْفَ يُكْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُكْرَمُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ أكبر من ذلك فقالوا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة صاعقة بظلمهم فقالوا أهل الله جهرة فأغلقتهم صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيت فعفونا عن ذلك ثم اتخلوا العجل من بعض ما جاءت هم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا وَفَ الن فَهُ قَهُمُتَُ بِمِ سَكِهِم وَقُرنَا لَهُ مُذُخُلُِ بَبَسُ جَذَو وَقُر الن لَهُم, لهم وَرسَعنا قُلْ مَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي التَّبَتِّ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وقلنا